يا بهجة الكون هذه فرحة يا بهجة الكون هذه فرحة كبرات ذبح قلبي الولهانا خبر سعيد عنا قد مسمعي فغدت طيرا انسو جل الها ورشة وردية في ظل ذهر ترشوف الرايحان أهدي تهاني القلب يا فوزية وبكل قطر أنثور الآن الوانا يا غنواتي عقد القيراني مبارك حتما زاففك يصعد الخلا يوم الزكاة في آخرها حرية طرف الخاجور بالحياة يزدان <تصفيق> يا زوجها فوز إليك أمانة خذها برفق والز بالإحسان الفوز فوزك كاب المفاز يا فتى عيني إليها وكتاب الرضوان فلع رسالي خير حلم قد هات وتبسم والتمسح الأحزان يا ربي جمل بالسعادة وقتهم وفق إلهي بارك الأزمان B-b-b-b-b-b <laughs> <laughs>